قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تستخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فتو فنعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ حَسَنٌ وَسَنَكُونُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَسْبَعَ سَبَبًا حتى 124. إذا بلغ مطلع الشمس وجبها تقلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا 125. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى 124. وإذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجون ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك فرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سجا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما